قَا تَقاسَمُ بالِالللَنُبَيتًاَّهُ وَأَهْلَثُم ملَنَقولًاَّ لِوَله قَاوا تَقسَمُ شاهرنا مهلك اهله وان نار صادقون ثم بنقول ان النبي وليه ما كاننا مهلك اهله وان نار